فنواصل مع شراء الإخوة الكرام شرح هذه الأربعين النووية بشرح الشيخ العلامه الدكتور الوالد صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله جل وعلا سبحانه وتعالى لكل خير وهذه الأربعين النووية لهذا الإمام الجليل يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا الإمام الذي أراد كما ذكره رحمه الله تعالى في مقدمته أن يظفر بالأجر العظيم فاختار هذه الأحاديث وحرص على أن يختار الأحاديث الجوامع التي عليها مدار الإسلام فحرص رحمه الله تعالى أن يختار الأحاديث الجوامع في الآدام في الأخلاق في الأعمال الصالحة فجمعها رحمه الله تعالى في هذا المؤلف الصغير في حجمه لكن فائدته عظيمة جدا لما اشتمل, على لما اشتمل عليه من أحاديث جامعه يدور عليها الإسلام أو عليها مدار الإسلام كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى فحرص رحمه الله تعالى على أن يختار الأحاديث التي عليها مدار الإسلام فجمعها في هذا المؤلف ومن أهل العلم رحمه الله تعالى كالإمام بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى زاد على هذه الأربعين عشرة أحاديث زاد عليها عشرة أحاديث فصارت خمسين حديثا وهذا في كتابه المشهور العظيم المليء بالفوائد العلمية العظيمة التي قد لا تجدها في غير هذا الكتاب وكتابه الموسم بجامع العلوم والكتاب فهو كتاب النفيس وعظيم فالإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الإمام كان إماما عظيما متخصصا في مختلف العلوم كما قلنا وكما مر معنا وله أخطاء رحمه الله تعالى في باب الاسماء والصفات والعلماء رحمه الله تعالى ذكروا فضله وذكروا إمامته وهذا الأخطاء ردها العلماء رحمه الله تعالى فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر هو الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه أراد من جمع لهذا الأربعين أن يجمع أحاديث عليها مدار الإسلام وتكون قاعدة من قواعد الدين العظيمة نعم ولذلك العلماء رحمه الله تعالى وصفوا هذه الأحاديث وبعد هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية أن عليها مدار الإسلام كحديث الأعمال بالنيات الحديث الأول الذي افتتح به المؤلف رحمه الله تعالى هذا المصنف فذكر أن أن الإسلام يدور أو أن الأعمال الظاهرة تدور هذا على على هذا الحديث إنما الأعمال بنيات فهو ميزان الأعمال الظاهرة وحديث او ميزان الأعمال الباطنة عفوا ميزان الأعمال الباطنة لما يتعلق بالنية القلوب وحديثها رضي الله عنها هو الحديث الخامس. في الأربعين أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا وفي الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد فهذا ذكر العلماء أن عليه مدار الأعمال الظاهرة فهو ميزان ميزان للأعمال الظاهرة فيدل إذا هذا الأمر على أن هذه الأحاديث التي جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى عليها مدار الإسلام وهذا الذي أراد رحمه الله تعالى من جمعه لهذه الأربعين وهي 42 حديثا لكن العرب لا يذكرون الكسر لا يذكرون الكسر فإذا كان العدد 41 أو 42 فإنهم لا يذكرون يقولون 40 لا يذكرون الكسر تجوزا رحمهم الله تعالى فهذا يعني كما في لغة العرب فوصلنا إخوان الكرام إلى هذا الحديث الحديث السابع والعشرون وقد مر معنا في الدرس السابق الحديث السادس والعشرون وهو حديث بهريرة رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام كل سلام من الناس عليه صدقة الحديث الذي مر معنا وذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأعمال أن هذه الأعمال إذا قام بالإنسان فإن فكأنما تصدقت عن ثلاثمائة وستون مفصلا يعني 360 صدق مقابل هذه المفاصل وهو حديث عظيم وقد جاء في الرواية الأخرى أنه يجمع أو يجزء من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى في هذه الليلة معنى الحديث السابع العشرون حديث السابع العشرون قال رحمه الله تعالى عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن, حسن الخلق والإتم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس الحديث رواه المسلم قد قلنا أيها الأخوة الكرام أن طالب العلم يبدأ بحفظ هذه الأربعين النووية لأنها أحد جامعة عليها مدار الإسلام اشتملت على قواعد من الدين عظيمة جدا وقالوا عن وابصة وابصة معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفتي قلبك البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن افتك الناس وأفتوك وهذا حديث حسن قال رحمه الله تعالى روينا في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن, باسناد حسن فهذين حسن الحديثين يدخلان في ما يتعلق بالاداب والاخلاق التي كما قلنا حرص الامام النووي رحمه الله تعالى على أن يجمع احاديث كذلك فيما يتعلق بحسن الخلق والاداب والصدق وما يتعلق بالخير والتقوى والطاعه وغير ذلك من الأمور التي حرص النووي رحمه الله تعالى على أن يذكرها في هذا الكتاب وهذين الحديثين في بيان البر في بيان البر والحديث الأول رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم النواس بن سمعان صحابي جليل صحابي جليل وكان حريصا على طلب العلم وعلى أن يتعلم ورضي الله عنه جاء في سيرته أنه سكن الشام ومات بها مات بالشام في حدود الخمسين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وروى له الإمام مسلم رحمه الله تعالى والأربعة فهو صحابي جليل صحابي جليل والصحابي كما تعلمون العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في التعريف الاصطلاحي فالتعريف الاصطلاحي عند الأصليين ليس هو التعريف الذي هو عند المحدثين وقد ذكر العلماء أنهم من لقي من رأى من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أقوال في هذا ولا شك أن الصحبة يعني معناها لغتنا الملازمة والمعاشرة والمرافقه فعند الأصوليين قالوا رحمه الله تعالى أن الصحابي كل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به قالوا ولازمه زمناً طويلا هذا عند الاصوليين أما عند المحدثين رحمه الله تعالى فعند المحدثين قالوا أن الصحابي كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام قالوا مسلما ومات على إسلامه سواء طالت صحبته أم لم تطل فهذا تعريف الصحابي عند المحدثين تعريف الصحابي عند المحدثين قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سواء سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة فيقول فإنه من أصحاب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وله من الصحبة على قدر صحبته له من الصحبة على قدر صحبته وهذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإذا هناك خلاف بين العلماء فيما يتعلق بالصحابة ولا شك ان لعل احسن تعريف للصحابه رجحوا العلماء تعريف الحافظ بن حجر عسقلاني رحمه الله تعالى انه قال اصح يعني ذكر رحمه الله تعالى هو قال أصحت اصح ما وقفت عليه من ذكر أو أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فاذا لا بد ان يكون مؤمنا بالنبي عليه السلام قال ومات على الإسلام مات على الإسلام فإذا آمن الله عليه وسلم ومات على الكفر فلا يعد من الصحابه كذلك تكون له لقيا أي لقي النبي عليه الصلاة والسلام لذلك لم يعد آآ آآ العلماء رحمه الله تعالى النجاش من الصحابة مع أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا هو من التابعين هو من التابعين لأنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وما لقي النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاس كما تعلمون لما مات أخبره الله جل وعلا فصلى عليه صلاة الغائب فلذلك ذكر الحافظ من الحجر أنه من لقي النبي عليه الصلاة والسلام فيدخل في هذا كل من جالس النبي عليه الصلاة والسلام سواء طالت المجالسة أو قصرت سواء روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يروي سواء غزى مع النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يغزو سواء رأى النبي عليه الصلاه والسلام او لم ير النبي عليه الصلاه والسلام وهذا فعلا احسن تعريف كما رجحوا العلماء واشمل تعريف للصحابي الذي ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وبهذا التعريف يعني يدخل في هذا التعريف كل الصحابه ولو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعد الصحابه لم يروا النبي عليه الصلاه والسلام لعارض كل عمى كل ومنهم الصحابي المشهور مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي مكتوم ابن أم مكتوم لم يرى النبي عليه السلام لأنه كان رجل أعلى لكنه لقي النبي عليه والسلام فيدخل في هذا لذلك من قال من رأى فيكون بهذا قد خرج الذي لم يرى النبي عليه السلام بأم عينه كالأعمى فهذا يكون أحسن تعريف للصحابي فالنواس بن سمعان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان حريصا على طلب العلم وسكن الشام ومات بها رضي الله عنه وأرضاه فهذا الحديث في بيان البر بماذا يكون وبماذا يتحقق والبر كلمة جامع لكل خصال الخير وهذا مثل التقوى كلمة جامعة لكل خصال الخير فالبر ضده الإثم كما في قول الله جل وعلا وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين يبين البر والإثم صلى الله عليه وسلم وهنا البر يعني بكسر البع وبعض الناس احيانا قد يخلط ما بين ال ال الكلام يعني أو الكلمات القريبة القريبة في, في المبنى وهناك البر هناك البر وهناك البر, وهناك البر. فهذه ثلاث كلمات مختلفة في المعنى مختلف في معنى فالبر بضم الباء فمعناها الحنطه وهو القمح أما البر او عفوا البر يعني بفتح بفتح الباء فهذا خلافه البحر خلافه البحر كما هو معروف وهذا كقول كقوله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر فالبر ضده البحر وهو ليس المقصود في الحديث وإنما هنا المقصود في الحديث البر بكسر الباء بكسر الباء ومعناه الصلاح والخير والتقوى والطاعة والإحسان وغير ذلك من أنواع المعروف يدخل في البر كل خصال الخير وهذا كما قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله فهذا هو البر بكسري الباء, الباء, الباء فالبر هنا كما قال عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق البر حسن الخلق أي أن حسن الخلق نوع عظيم من أنواع البر وليس معناه أن البر محصور فقط في حسن الخلق بل البر يعني عام يشمل كل خصال الخير لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما قال البر حسن خلق أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين أن من أعظم أنواع البر حسن الخلق وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فالوقوف بعرفة ليس هو كل الحج وإنما هو ركن أركان الحج ولكن, ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أنه أعظم أركان الحج وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة فهذا في ماذا أن أن هذه الأعمال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فضلها وعظمها فهنا قال عليه السلام حسن الخلق ويقول الشيخ صالح أبو زار معنا سعة البال والبشش في الاستقبال والتعامل مع الناس بمعاملة طيبة كما قال الله جل وعلا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن كما في الحديث آه الحديث آه كما في آه الحديث الذي مر معنا تخريجه سبق معنا تخريجه نعم فهذه صفة عظيمة حسن الخلق صفة عظيمة ولذلك هذه الصفة صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال وإنك لعلى خلق عظيم فإذا حسن الخلق يشمل على خيرات كثيرة ويكسب محبة الناس لصاحب الخلق الحسن وأيضا إذا كان داعية ذا خلق حسن أدى هذا الأمر إلى هداية الناس بقبول دعوته وهذا هو أعظم أنواع البر فالإنسان خصوصا الذي يدعو إلى الله جل وعلا لابد أن يتخلق بهذه الأخلاق العظيمة وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن حسن الخلق يكون أولا أعظمه حسن الخلق مع الله جل وعلا أعظمه حسن الخلق مع الله عزوجل ثم حسن الخلق مع عباد الله جل وعلا فحسن الخلق مع الله عزوجل كيف يكون ذلك أي أن تتلقى أحكام الله جل وعلا الشرعية تتلقا بمادة بالرضى والتسليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم تسليما فلا يكون في نفسك حرج وضيق من شرع الله عز وجل ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأمر والنهي فإذا أمرك الله جل وعلا بالصلاة إذا أمرك بالزكاة إذا أمرك بالصيام وغير ذلك كيف تقابل هذا الأمر لابد أن تقابل هذا الأمر بصدر منشرح تقبل شريعة الله عز وجل تقبل دين الله سبحانه وتعالى فإذا اعتربت فهذا من, من, من سوء الأدب نسأل الله لنا ولكم العافية فإذا أعظم ذلك حسن الخلق مع الله جل وعلا في أحكام الشرعية كذلك في أحكامه القدرية فالإنسان ليس دائما مسرورا في هذه الدنيا فقد يأتي الإنسان ما يحزنه في ماله في أهله في نفسه في بلده في داره مع اقاربه في مجتمعه فالذي قدر ذلك من هو هو الله عز وجل سبحانه وتعالى فاذا من حسن الخلق مع الله جل وعلا انك تسلم وترضى بقضاء الله وقدره فإذا اصابك شيء فتقول قدر الله وما شاء فعل فهذا حسن الخلق مع الله عز وجل اما حسن الخلق مع الناس فقد مر معنا فيما سبق ذكر بعض العلماء رحمه الله وتعالى سلفنا الصالح قال حسن الخلق مع الناس بذل الندى وكف الاذى والصبر على الاذى وطلاقه الوجه وطلاقه الوجه فاد حسن الخلق مع الناس حسن الخلق مع الناس فهذا اذا هو البر والمراد به هنا البر المطلق كما كنا كما قلنا فيدخل في هذا كل خصال الخير ولو النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق فيكون حسن خلق مع الله جل وعلا ويكون مع الناس والإنسان يحرص على هذا الأمر فهذا بر مطلق, بر مطلق وهناك بر خاص كبر الولدين مثلا كبر الوالدين فهذا بر خاص أوصى به ربنا سبحانه وتعالى أوصى به نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا يكون الإحسان إليهما بكل أنواع الإحسان بكل أنواع الإحسان نعم ولا شك أن بر الولدين يدخل فيه من باب أولى حسن الخلق, حسن الخلق ثم قال والإثم الإثم هنا ضد البر قد علمنا ما هو البر يدخل في كل خصال الخير تدخل في البر فالإثم ضد البر وما يؤثم من الأخلاق والأعمال والأقوال قال ما حاك في نفسك يعني طرأ على النفس وحدثت به النفس لكن صاحبه يكرهه وجاء في الرواية الأخرى قال وتردد في الصدر وتردد في الصدر في الصدر فإذا كان صاحبه يتردد هل يصرح أو لا يصرح ذا يعني دل هذا على أنه إثم دل هذا على أنه إثم والمراد بالنفس هنا نفس المؤمن التقي لا نتكلم عن آآ آآ نفس الفاجر أو نفس الخبيث نسأل الله العظيم بعد بعض الناس أخذوا هذا الحديث حج على فسادهم وحج على بدعهم وحج على شركهم نسل الله السلام فليس هذا هو المقصود ليس هو هذا المقصود فالالفاجر أما الفاجر فليس ميزانا للبر والإثن إنما المقصود المسلم التقي الذي يعتبر استحسانه للشيء أو استقباحه له فالذي تكره أن تصرح به وتكره أن يطلع عليه الناس هذا دليل على أنه إثم فاتركه وتجنبه فتكون نفس المؤمن مقياسا وميزانا فهذا أصل عظيم فهذا أصل عظيم فإذا هذا الأمر لا بد أن يفهم إخواني الكرام بعض المبتدعة خصوصا من الصوفية وأشباههم استدلوا بهذا الحديث على ماذا على أنه يعني على أن على أنه إذا الإنسان استدل بهذا الحديث على أن المسلم أو على أن هذا دليل شرعي يرجع إليه، فإذا أراد يفعل شيء يقولك استفتي قلبك، استفتي قلبك، فما وافق القلب فهو البر، فهذا غير ممكن، وذالك قال الشيخ معيث بن رحمه الله تعالى أن هذا لا يمكن. هذا لا يمكن لأن الله عز وجل أنكر على من شرعوا دينا لم يؤذن الله جل وعلا فأنكر الله عز وجل عليهم سبحانه وتعالى كيف يرضى الله عز وجل بخلاف الحق وبخلاف الصواب ثم إن الخطاب هنا لمن الخطاب لصحاب جليل رضي الله عنه والصحابة من أتقى الناس ومن أورع الناس وهم حارسين على الخير حارسين على اتباع دين الله جل وعلا حارسين على اتباع الكتاب والسنة فالذي هو يحرص على اتباع كتاب الله جل وعلا وسنه النبي عليه الصلاة والسلام ويحرص على التقوى ويخاف من الله جل وعلا ولا يفعل شيء إلا إذا تبين من أمره فهنا إذا يعني حاكى في صدره شيء ولم يعلم أهو حلال أم حرام فهنا يستفتي قلبه كما قال عليه الصلاة والسلام ليست فالفاجر هو أصلا ما يستفتي قلبه و... و... وعنده حتى لو كان الأمر واضحا يعلم أن هذا الأمر حرام وهو يقع فيه بعكس المؤمن لا يقع في الحرام لكن أحيانا قد تشبه عليه بعض الأمور لا يعلم أهي من الحلام البين أم هي من الحرام البين فهنا يستفتي قلبه كما في الحديث الذي بر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فهذه الأمور مش قد يقع فيها المؤمن أحيانا فهنا يستفتي قلبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا دليل على ما ذهب إلي هؤلاء المتصوفة وأهل البدع فيقول يستفتي قلبك وهم يشركون بالله جل وعلا ويشرعون في دين الله عز وجل ليس منه ويبتدعون في دين الله عز وجل فهؤلاء هؤلاء لا, لا يستفتي قلبه لأن أصلا إنسان نسأل الله العافية يعني يبحث عن الاسم ولا يبحث عن البر وكذلك الفاجر والفاسق فلا لا لا يقال له استفتي قلبه عليه ان يسال وعلي ان يبحث بعكس المؤمن بعكس المؤمن فالمؤمن تقي نقي زاهد ورع يبحث عن الحق دائما فاحيانا قد يريد ان يفعل شيء ثم يتردد في صدر هذا الامر فهنا يستفتي قلبه فما حكى في النفس وكره أن يطلع عليه الناس فهذا هو الإثم يبتعد عنه وكما في الحديث مر معنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فهنا تطبق القواعد الشرعية تطبق القواعد الشرعية فإذا هذا الإثم ما حاك في النفس وكرهت ان يطلع عليه الناس وتردد في الصدر نعم فلذلك قال صلى الله عليه وسلم قال وإن أفتاك الناس وأفتوك أفتاك أو أفتوك فالمعنى واحد فهنا من باب التأكيد ومن باب التوكيد من باب التأكيد ومن باب التوكيد نعم لأن العبرة ليست في مجرد الفتوى من العالم وإنما العبرة من ذلك بنفسك وهذه تحصل كثيرا إخواني الكرام للأسف سبحان الله يعني كم من الناس يقعون في هذا الأمر العظيم ويخالفون بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو يقعون فيما حرم الله جل وعلا ليست العبرة بمجرد الفتوى من العالم وإنما العبرة من ذلك بنفسك فإذا وجدت نفسك تطمئن إلى هذه الفتوى فهذا بر لكن مع التقوى كما قلنا والورع فيشترط كما ذكر العلماء أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبه ونفسه يكون من من القائمين من من بدين الله عز وجل ممن استقام على دين الله سبحانه وتعالى فهذا الذي استقام على الدين فإن الله جل وعلا يؤيده إذا استفت قلبه فإن الله عز وجل يؤيده بخلاف, بخلاف الفاجر أو المبتدع بخلاف الفاجر أو المبتدع فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أفتك الناس وأفتوك فالعالم ليس معصوما فقد يخطئ أو قد يجيب على الظاهر ولا يدري عن الباطن وقد يكون هذا العالم ظلال وكم من الناس يسأل العالم ويسأل المبتدع يذهب ويعلم أن المسألة حرام ثم يريد أن يحل لها له أو أن يريد أن يظهر بفتوى منه أنت تعلم أن الأمر حرام حرام وكم من الناس وقعوا في الربا وهي من كبائر الذنوم الله لنا ولكم العافية. يقول لك فلان أفتاني من هذا الذي أفتك الله عز وجل هو الذي أفتك والذي حرم عليك وأبعد قول الله عز وجل القول أبعد قول النبي صلى الله عليه وسلم قول ومع هذا يعلم أن الربا حرام وكبائر الذنوب ولا يرتاح ويتردد الأمر في نفسه ويعلم ومع هذا يذهب إلى هذا الشيخ أو هذا ال الذي يقولون أنه عالم فيعلم أنه سيفتيه بجواز التعامل وأخذ الربا يعلم هذا ويعلم أنه أن الله عز وجل حرم هذا ومع هذا يقع فيه ويقول لك ضعها في رقبة عالم وخرج سالم ما تخرج سالم كيف تضعها في رقبة عالم فإنك لا تخرج من من, من, من, من من عدم المحاسبة فإنك تحاسب لأن الله بين سبحانه وتعالى وانت حاك في نفسك وتردد في صدرك هذا الأمر والله عز وجل يقول سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا في الربا هي حرب على الله وحرب على الرسول والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه ولو افتاك من افتاك فلا تقع فيه لانه بين واضح فلذلك يحاسب هذا الذي افتاك وتحاسب انت لانه هذا بين واضح اخواني الكرام واحيانا كذلك بعض الناس يعلم أنه يذهب إلى عالم رباني مثلا يريد ان يستفتي في مسألة ثم يعني ينمق ويزين هذا السؤال ليجعله في, صالحه ليجعله في صالحه فهذا نسأل الله العافية وهو يعلم أنه يعني ليس على حق ضد أخي أو شيء لكن يريد أن يسأل العالم ليحوز بفتوى معينة أو يذهب يسأل عن أمر ليحوز بفتوى معين هذا لا يجوز هذا لا يجوز لذلك كما في عند الإمام البخاري من حديث أم سلمة أم المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما انا بشر وإنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي على نحو ما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا قال فلا ياخذه فانما اقطع له قطعه من النار نسال الله العافيه كم من الناس يذهب يكذب على العالم ليأخذ فتوى ثم يتبين بعد ذلك انه, أنه كذب على العالم وانه ليس هو صاحب الحق أو يكذب يستفتي في مسألة ويقول فلان قال كذا أو فعل كذا وما رأيك يا شيخنا ويا فضيلة الشيخ في يريد يلحن في كلامه ويزين هذا الكلام ليحوز ويفوز بهذه الفتوى فهذا إنما يقطع قطعة من النار كما بين النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بهذا يريد ان يخذ حق غيره نسأل الله لنا ولكم العافية وإذا العالم ليس بعصوما فقد يخطئ وكذلك هذا أمر واقع أحيانا قد يفتيك المعالم في بسألة معينة ثم تعلم أنه أخطأ فيها فهنا لا تتبع العالم لأن كل يؤخذ من قوله ويرد والعالم يخطئ ويصيب فإن أصاب فلو أجران وإن أخطى فلو أجر واحد وإنما نحن علينا أن نتبع الحق ولا نتعصب لأحد لا نتعصب لأحد لأن العالم يفتي بما بدا له وقد يخطئ نعم وقد يصيب وقد يصيب ولذلك يقول الشخص الاحفزان يقول والآن كثرة شكاية الناس من كثرة الفتاوى وكثرة من يف من يفتون فهذه علامة تميز لك هذه الفتاوى هذه العلامة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حاك في نفسك وكرت أن يطلع عليه الناس استفتي استفتي قلبك استفتي قلبك فما طمع إليه نفسك منها فهذه حق وما نفرت نفسك منه فهذا دليل على أنه خطأ فعليك أن تتجنبه ولا تقول أفت فلان وقال فلان وهذا شيء في ذمتي. هو عليه ما تحمل وأنت عليك ما تحملت لا يغني عنك من الله شيئا فهذا كلام مهم جدا إخواني الكرام فعلي المسلم أن يتخذ هذا الحديث ميزانا في هذا الأمر البين الواضح ويسير عليه ويسير عليه كما سمعتم وكما بين ذلك العلماء رحمهم الله تعالى نعم فهذا أمر امر مهم إخواني الكرام ولذلك في الحديث الآخر قال وعن وابص بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم و وابص بن معبد وفد على النبي الله عليه الصلاه والسلام سنه 9 رضي الله عنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 وروى عن النبي عليه الصلاه والسلام وروى عن عبد الله بن مسعود وام قيس بنت محصن وغيرهم فهو صحابي جليل ويكن أبو سالم وأبو الشعثاء وسكن في الكوفة ثم تحول بعد ذلك إلى الرقة مدينة بالشام وسكن هناك ومات بها رضي الله عنه وارضاه فهو صحابي جليل فهذا الصحابي الجليل وابسط معبد يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فلما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم ابتدره النبي عليه السلام والسلام ابتدره فقال له جئت تسأل عن البر جئت تسأل عن البر وفي روية قال أخبرك أو تسألني فلما جاء له النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أخبرك أو تسألني وفي هذه الرواية التي بين أيدينا قال له النبي عليه الصلاة والسلام جئت تسأل عن البر وهذه جملة خبرية جملة خبرية وظاهرها يعني جملة خبرية في ظاهرها لكنها في حقيقة الأمر جملة استفهامية في معناها يعني في ظاهرها هي جمله خبرية ولكن في حقيقة الأمر هي جملة استفهامية في معناها ومعناها يعني أجئت تسأل عن البر أجئت تسأل عن البر نعم فوابس الأسد رضي الله عنه ابن معبد ي... لما جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم النبي ابتدره عليه الصلاه والسلام قال له اجئت او جئت تسال عن البر نعم فيقول الشيخ الحوزان أن ان هذا من علامات النبوه عليه الصلاه والسلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا اطلعه على ما جاء به وابص على ما جاء به وابص رضي الله عنه قبل ان يسأله ثم بين له صلى الله عليه وسلم ان البر مطمانه اليه في النفس وطمأننا اليه القلب مطمئنة اليه النفس ومطمئنةت اليه النفس و... آ... يعني هذا مما ذكر الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى يعني الشيخ صالح الفوزان يقول ان هذا دليل على على آ... نبوه النبي صلى الله عليه وسلم لان الله عز وجل هو الذي أطلعه على هذا هو الذي اطلعه على هذا ومن اهل العلم رحمه الله تعالى يقول ان هذه قضيه اعيان هذه قضايا أعيان يعني لا يسأل عنها لأن هذه قضية عين ما ندري كيف أخبره النبي صلى الله عليه وسلم علم النبي صلى الله عليه وسلم بسؤاله أخبره أحد من الناس أو أن هذا يعني من فراسة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا من الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى ذكر أن هذه قضايا أعيان قضايا أعيان لا, لا, لا يستطيع الإنسان أن يدرك أسبابها لا يستطيع الإنسان أن يدرك أسبابها لأن هل النبي صلى الله عليه وسلم اخبره الله عز وجل بهذا أم علم من أحد الصحابة رضي الله عنهم أن وابصة جاء ليسأل يسأل عن البر فالنبي علم أو أن فراسة فراسة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى على أن هذا يصعب جدا فيكون هذا من, من قضايا أعيان كما سمعتم الشيخ صالح فوزان قال أن هذا من علامات النبوة عليه أي أن الله عز وجل أطلعه على هذا نعم فقال البر مطمئنة إليه النفس واطمئنة إليه القلب واطمئنة يعني استقر معنى لطمئنان أي الاستقرار وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عند البخاري ومسلم قال فاركع حتى تطمئن راكعه أي حتى تستقر راكعا فالمطمئن هو الثابت وضده المضطرب القلق فقال مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب يعني قلب المؤمن ونفس المؤمن قال والإثم ما حك في النفس وكريثا يطلع عليه الناس وروا الأخرى قال وتردد في الصدر يعني الإثم ما حك في النفس يعني تردد ولذلك قلنا أن هذا لا يكون أو يعني لا يكون إلا يعني الذي يرجع إلى قلبه لا يكون إلا لمن استقام على دين الله جل وعلا ليس لكل لي لي أحد يعني الفاجر فاجر كيف سيستفت قلبه في الفجور وفي الفسق والمعاصي على ماذا سيستفت قلبه وكذلك المبتدع والمشرك والضال نسأل الله العافية وإنما هذا للمؤمن وليس فيه حجة كما قلنا لهؤلاء الذين يبتدعون في دين الله عز وجل فإذن المسلم إخوان الكرام يتخذ هذا الحديث ميزانا يسير عليه فيما يسمع ولذلك قال وإن أفتاك الناس وأفتوك أفتاك وأفتوك من باب التوكيد أنه ليس كل من أفتك في مسألة فهو على صواب أو أنك تسأل الإنسان مسألة معينة فيفتيك فمعنى أن هذا هو الحق لا وإنما قد تشعر بأن هذا ليس هو الحق وأنه بخلاف الدليل وبخلاف بخلاف السنة فقد يتردد في صدرك ولذلك على المسلم أن يتخذ هذا الحديث ميزانا وخصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه خوف الله عز وجل وتجرأ الناس على الفتوى وعلى القول على الله بغير عد والله العظيم إخوان الكرام تسمع فتاوى مصائب وحيانا فتاوى كفرية نسأل الله العاف حيانا فتاوى نسأل في الولاء والبراء وفي العبادات وفي المعاملات وفي كل شيء من الناس من ليس له هم إلا أن يفتي بخلاف شرع الله عز وجل نسأل الله العافية فهذا إخواني لا يطاع ولا يسمع له وإنما على الإنسان أن يبتعد عن هذا أن يبتعد وخوصا هؤلاء الأئمة المضلون وقد خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا قال أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون فهذا الحديث ينفع نفعا عظيما في مثل هذا الوقت وهو نافع في كل وقت لكن كلما اشتدت الحاجة إليه كان نفعه أعظم فما يسمع المسلم من الأقوال والفتاوى يميز بينها وبين يميز, بين يميز بينها بميزان نفسه وما تطمئن إليه وما تنفر منه لكن بعض الناس إذا صار له هوا فإنه يتبع الأقوال والفتاوى ولو مستساغها في نفسه إنما ياخذها طاعة لهوا وهذا اسم بلا شك اسم بلا شك سبحان الله بعض الناس هو يريد أن يقع في الحرام ويبحث عن من يفتيه ولو لم يكن يعرفه المهم واحد يفتي مرة أذكر جاءت امرأة تريد ان تشري بيت بالربا فقالت لي ما حكم هذا الامر يعني شراء بيت بالربا لا حرام الله عز وجل حرمه في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم حرمه في سنته وكبير من الكبائر ولا يجوز لإنسان أن يتعامل بالربا أو يتعامل مع هذه البنوك فقالت لي سمعت واحد من العلماء قال جائز قلت له من هذا الذي سمعت؟ فقالت لي سمعت واحد لا تعرف من من الذي أفتى ومن الذي قال؟ المهم ان سمعت واحد فهي تريد بذلك أن ترضي نفسها وترضي هواها فقط قلت له من الذي أفت؟ ثم بينت لها أن حتى ولو أفت هذا الإنسان هل معنى أنها فتوى صواب؟ أنا أقول لك قال الله قال الرسول فمن تتبعين؟ فهذا يعني الذي ينبغي أن نعلم ليس كل من أفتاء أو قال مسألة معينة فإنه أصاب الحق والصواب فلذلك هذا الحديث حديث عظيم يعد ميزانا وحديث النواس بن سمعان وواضص لمعبد فعلى الإخوة أن يحفظوا هذه الحديث فإن حديث عظيمة ويطبقوها في أمور دينهم نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لدينه المتبعين لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونساله جل وعلا أن يرفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ إخواننا في فلسطين وفي غزة وفي الشام وفي غيرها من بلاد المسلمين وأن يرفع عنهم القتل والفتن والدمار وأن يحفظهم من أعدائهم وأعداء الدين والمسلمين ونسأل جل وعلا بمنه وكرمه أن يتوب علينا إخواني الكرام وأن يجعلنا من المحسنين وأن يجعلنا من المخلصين وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعنا القول فيتبعون أحسنه ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين